جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبهر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك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 من فقر النفس فإنه بئس بجه ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاهة من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وعافنا وارزقنا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ووسع لنا في دورنا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 La ilaha illa Allah. Stoo, saw safufakum wa Allahu akbar.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 círát a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 ولا تقولون من قتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولن بنو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قادرين ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمغوة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 ويلعنه اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم والى التواب الرحيم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 الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد.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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من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 الله اكبر الله أكبر سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد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 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي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 يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدى غتن البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم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 وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 صحيح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الراوي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 رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم